وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ عَلِممَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَا تَنزِلُ مِنْ رِزْقٍ وَمَا يُجْرِي مِن مَّاءٍ وَما يَنزِلُ مِن طَيْرٍ وَما تَحْمِلُ أُمُّكُمْ وَما تَغِيضُ الْأَرْحَامُ إِنَّ ذَلِكَ لَعِلْمٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاك من نبأ المرسلين